ا ل ا ل ك والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فالياضر الإنسان مما خلق خلق مما إ ل يخرج من بين الصلب والتراب ئ إنه على رجعه لقادر يوم تبلس ا ل رائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول ف َ ص ل وَمَا هُوَ ب ِ ا ل ه َ ز ْ ل ِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ ك َ ي د ً ا وَأَكِيدُ ك َ ي د ً ا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِ ل ْ ه ُ م ْ ر ُ و َ د ا